بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله 52 اي المساله الثانيه 52 رويزنا درس الماضي عرامه كل مبتدا او خبرا مبتدا أو او صفه لموصوف محذوف هذا الموصوف هو خبر هذه المساله الثانية 52 هذا يجوز ويجوز ان يكون معطوفا على المساله الأولى يكون معطوفا على المساله الأولى يعني المساله الأولى هذه تعرب الاعراب هذا ثم المساله الثانيه يجوز فيها وجهان اما القطع وإما العطف يجوز فيها الوجهان والعطف اولى العطف اولى من من القطع 52 القذف بحكمه الله تعالى لما في عرض اخيه عابه قد حكم عنا العيب تنقص نقول وصف الله تعالى نفسه بالحكم كما قال تعالى وهو الحكيم العليم من اسماءه تعالى الحكيم وصرا اسماءه جل وعلا اعلامه وابصاره او نفسه بالحكيم وهو متضمن للصفه الحكم حينئذ نقول وصف نفسه بالحكمة وسمى باسمه وسمى نفسه بالحكيم والحكمه هي وضع الشيء في موضعه وضع الشيء في موضعه فالحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقه بها وضع الشيء في مواضعها اللائقه بها قال في المفردات والحكمه اصابه الحق بالعلم والعقل العقل هذا وصل به المخلوق الله عز وجل لا يغصب بذل الحكمة اصابة الحق بالعلم والعقل فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء علمه بها بالاشياء هذا واضح بين وإيجادها على غاية الاحكام وهو المراد بقولنا وضع الشيء في موضعه اللائق به ومن الإنسان حكمة معرفة الموجودات معرفة الموجودات وفعل الخيرات وهذا هو الذي وصف به لقمان في قوله عز وجل ولقد آتينا لقمان حكما ونبه على جملتها مما وصفه بها يعني الحكمة التي شرحها بعد ذلك من من بالمعروف والنهي عن المنكر انتهى كلامه رحمه الله والله تعالى وصف نفسه بالحكمة وأنه الحكيم وأن له الحكمه البالغه والقدح ثم مر الطعن والعيب اذن قال المختار هنا قدح في عرضي فيه عابهم فأهل الجاهليه من خصالهم اوصافهم قبيحة انهم قدحوا في حكمة الله تعالى إما بالطعن والتنقص يعني لمن أثبت شيئا من من الحكمه لكنه اثبتها لا على وجه الكمال هذا يسمى ماذا طعنا وتنقصا لا يلزم منه نفي الحكمة وإما بالنفي لها مطلقا فهما على نوعين أولا من نفى الحكمه مطلقا لانه وصف لله تعالى وصار بعض طائفه انتسب للاسلام على هذا نفي الحكمة وإما بالطعن والتنقص فيها مع إثباتها كمن يعتقد أن الله تعالى يخلق لا لحكمه من افعاله جل وعلا الخلق يخلق الحكمه أو لا يخلق الحكمه لكن ما نعتقد بانه يخلق لا لحكمه حينئذ نقول هذا نفى الحكمة من من اصلها او يأمر جل وعلا وينها لا لحكمة يأمر جل وعلا بأمر لا لحكمة أو ينهى لا لا لحكمه او انه تعالى يساوي بين المختلفات ويفرق بين المتماثله ولذلك ابن تيميه كثيرا ما يكرر يقرر كذلك ابن قيم ان الشريعه لا تأتي بالتفريق بين المتماثلات بل بالتسوية بينهما ولا يمكن ان تجمع بين المختلفات فمن ظن ان الشرع قد فرق بين المتماثلات وهذا من خطائه في الفهم ومن ظن ان الشرع قد سوى بين المختلفات وهذا من خطائه في الفهم اما الشريعه فلا تاتي بتسويه بين المختلفات بالتسوية بين المختلفات ولا بالتفريق بين المتماثلات اذا من يعتقد أن الله تعالى يخلق لا لحكمه هذا باطل أو أن الله تعالى يأمر بأمر ما أو ينهى بنهي ما لا لحكم هذا باطل أو أنه تعالى يساوي بين المختلفات ويفرق بين المتماثلات كذلك هذا باطل هذه صور لنفي الحكمة عن الله تعالى أو طعن أو أنه انه يديل اعدائه على أوليائه إدالة مستمره يعني ينصر الاعداء على المسلمين على اوليائه اداله مستمره اما الاداله غير المستمره هذه موجوده حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اما الاداله المستمره هذه لا تكون البته لانه طعن في حكمة الله تعالى ولا يكون الأمر كذلك وكمن يعترض على شرائعه وما انزله على رسله وغيدان هؤلاء كلهم بهذه الصور المتعدده تبر طعنوا في حكمه الله تعالى وقد بين الله مذهبهم مع رده في كتابه العزيز في آيات كثيرة قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا يعني لا لحكمه بل لحكمه ذلك اي كونه جل وعلا خلق السماء والأرض وما بينهما لا لحكمه ظن الذين كفروا هويل للذين كفروا من النا ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض تسويا بين مختلفين المؤمنون والكفار لا يمكن ان يسوى بينهما البتة وهذا في هذه الايه جمع امرين الاول من طعن في حكمة الله عز وجل بأنه خلق السماء والأرض وما بينهما باطل القول ذلك ظن الذين كفروا أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمسيدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار لا لا يكون ذلك البتة لانه تسوية بين مختلفين وهذا مناف لحكمه الله تعالى يقول ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى انه ما خلق الخلق عبثا وإنما خلقهم ليعبدو ويوحدوه ثم يجمعهم يوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكافر اذا هذا الخلق كله هذا الخلق كله لم يكن عبثا ولم يكن باطلا بل لحكمه يعلمها جل وعلا وبينها في مواضع عديدة وانما خلقهم ليعبدوه وما خلقت الجن والانسا إلا, إلا ليعبدون ويوحدوه ثم يجمعهم يوم الجمع ينذير المطيع ويعذب الكافر ولهذا قال تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا اي الذين لا يرون بعثا ولا معادا يعني ظن الذين كفروا الذين ينفون البعث والمعاد وانما يعتقدون هذه الدار فقط فويل للذين كفروا من النار أي ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم ثم بين تعالى قل من كثير رحمه الله تعالى ثم بين تعالى أنه عز وجل من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمنين والكافرين لانه تسويه بين مختلفين وهذا محال أن يقع لأنه مناف لحكمه الله تعالى فقال تعالى ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار اي لا نفعل ذلك ولن يكون هذا محال ولا يساوون عند الله وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاج إذا كانوا لا يسوون في هذه الدنيا كذلك لا يسوون في في الاخره فمن امتثل أمر الله تعالى حينئذ يثيبه جل وعلا ومن عصى أمر الله تعالى حينئذ يعصى فيه أنه يعذبه جل وعلا فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاج وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر السليمة على أنه لا بد من معاد وجزاء ولذلك يذكر اهل العلم من أدلة إثبات اليوم الاخر المعاد والبعث والنشور العقل عقل يدل على ذلك خلق الله عز وجل هذا الخلق ثم يأمر وينهى هذا يمتثل وهذا لا يمتثل محال عقلا ان هؤلاء يموتون ثم بعد ذلك لا يكون ثم دار يحكم جند على بين طائفتين والفريقين لا يسوون البتة على انه لا بد من معاد وجساء يقول ابن كثير رحمه الله فانا نرى الظالم الباغي يزداد مالهم وولده ونعيمه ويموت كذلك ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده ولا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذره من انصاف هذا من هذا هذا العقل يدل عليه مع وجود الدليل الشرعي الواضح البين وهو محل اجماعي بين أهل السنه والجماعه فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذره من انصاف هذا من هذا وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء انتهى كلامه رحمه الله تعالى اذا العقل يدل على إثبات الدار الاخر قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو اردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين يخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل والقص ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسنى وانه لم يخلق ذلك عبثا ولا لعبا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين بل لحكمه وقال تعالى افحسبتم أنما خلقناكم عبثا وانكم إلينا لا ترجعون أي أفظننتم انكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا اراده ولا حكمه, ولا حكمة لنا وقيل للعبث اي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب وانما خلقناكم للعباده واقامه اوامر الله عز وجل وانكم إلينا لا ترجعون أي لا تعودون في الدار الاخره كما قال تعالى اي يحسب الإنسان ان يترك سدى أي هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا ينهى فتعالى الله الملك الحق اي تقدس ان يخلق شيئا عبثا فانه الملك الحق المنزه عن ذلك لا اله الا هو رب العرش الكريم تها مختصرا من تفسير الكثير وقال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هذا من اعتراض على شرعه الله عز وجل يصفي من خلقه ما يشاء وينزل وحيه على من يشاء وقالوا لولا نزل هذا القران على رجلين من القريتين عظيم وهذا من الاعتراض على شرع الله تعالى ولذلك قال ابن كثير وقالوا أي كالمعترضين ما هم معترضون وقالوا اي كالمعترضين على الذي انزله تعالى وتقدس الى اخر كلامه رحمه الله فهم معترضوا على حكمة الله تعالى التي اقتضت وضع النبوة في من يرونه ليس اهلا لها لكونه من الضعفاء كما مر معنا ولم يضعها في أحد هذين الرجلين العظيمين في نظرهم هذا اعتراض على شرعي وقال تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليين يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الامر كله لله قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد فسر هذا الظن يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسله هذا باطل ظن انه لا ينصر رسله هذا ظن باطل لا ينصر بانه سبحانه لا ينصر رسله وان أمره سيضمحل وانه مسلمه للقتل وهذا فاسد وقد فسر بظنهم أن ما اصابهم لم يكن بقضائه وقدره إذا اصيب بمصيبه ثم لم يردها إلى قضاء الله تعالى وقدره هذا قد ظن ظن السوء به لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمه له فيه ففسر بانكار الحكمة وانكار القدر وانكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويظهر على الدين كله هذه كلها من الظنون السيئه والآيات في هذه في هذا المعنى كثيرة جدا وتضمنت الايات السابقه الرد عليها فقد اثبت الله تعالى لنفسه وصف الحكمة كما مر معنا واسمه تعالى الحكيم وقال تعالى حكمه بالغه اي لا يفعل إلا الا الحكم وشرعه وأمره ونهيه كله حكمه ولا يامر بشيء الا وفيه مصلحه خالصه هو مقرر عند اهل العلم ان الله عز وجل لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحه خالصة يعني لا يشوبها مفسدة بوجه من من الوجوه أو راجحه يكون فيه شيء من المفسدة لكن هذه المصلحة راجحه على المفسده هذه المصلحه راجحه على المفسده ولا ينهى عن شيء إلا ومفسدته خالصة يعني ليس فيه شيء من من المصلحه أو راجحا بمعنى ان يكون فيه مصلحه إلا انه نهى عنه لكون مفسدته اغلب وأرجح بل ما خلق شيئا إلا وهو مبني على حكمة كل خلقه جل وعلا لحكمه فالسماوات لحكمه خلق الارض الاراضين سبب حكمه بل وخلق ابليس للحكمه وخلق الجبال والسماء والارض والماء كل ذلك لي لحكمه علمها من علمها وجهلها من جهلها وعدم العلم بالحكمه لا يلزم منه نفي الحكم عدم العلم بالحكمه لا يلزم منه نفي الحكم اذا لم يظهر لك الشيء بأن الله تعالى خلقه الحكمه كذا لا تقل هذا خلق لنا الحكمه ولذلك قال المقيم الرحيم وتعالى لا يوجد شيء شر من جميع الوجوه حتى ابليس حتى ابليس ليس شرا من جميع الوجوه وكم ممن اغواه ابليس ثم تاب وهدا هداه الله عز وجل فرجع احسن حالا ممن كان عليه سابقا وهذه حسنه لابليس لكن لا لا يكون يعني ممدوحا بها لا يكون ممدوحا بها اذا لا يكون شيء في الوجود شر من جميع الوجود لان الله تعالى ما خلق شرا محض لا خير فيه البت قرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى اذا الثانية 52 قدح في حكمه الله تعالى من خصال اهل الجاهليه 53 اعمال الحيل الظاهره والباطنه في دفع ما جاءت به الرسل فقوله تعالى ومكروا ومكر الله وذكر الايه الثانيه اعمال الحيل قالوا عامل عملا فعل فعلا عن قصد وأعمل ذهنه في كذا شغله به وفكر فيه فكر فيه والحيل جمع حيله اعمال الحيل حيل هذا جمع جمع حيلة قال في المفردات والحيله والحويله ما يتوصل به إلى حالة ما في خفي هذا الاصل في بالحيله انه شيء قول او فعل يتوصل به إلى أمر ما لكنه في خفية قد يعلمها تكون ظاهرا لبعض الناس وقد لا يعلمها أحد ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية واكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث يعني يتوصل به لا شيء في خفية لكن فيه شيء من من الخبث ولذلك قالوا اكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث وقد استعمل فيما فيه حكمه ولهذا قيل في وصف الله عز وجل وهو شديد المحال محال تسليمي أي الوصول في خفية من الناس إلى ما فيه حكمة وعلى هذا النحو وصف بالمكر والكيد لا على الوجه المذموم هذه من اوصاف الرب جل وعلا لانه مقام العدل ومقابله أهل المكر بالمكر وهذا عادل تعالى الله عن القبيح والحيله من الحول قد قربت ووها يا الانكسال ما ما قبلها الى اخر كلامه رحمه الله اذا الحيله او الحيله التي ذكرها المصنف هنا جمع جمع حيله حيل الجمع وهي ما يتوصل به إلى حالة ما في خوفية هذا هو الأصل فيها اعمال الحيل الظاهره والباطنه في دفعي دفعي قالوا دفع دفعه قال دفع القول رده بالحجه هذا الاصل فيه ووصف الحيل بقوله الظاهره والباطنه وفي نسخه الخفيه والظاهره هذا تنويع للحيل تنويع لي للحيله قد يكون باعتبار الشخص وقد يكون باعتبار المخاطب لانه اذا كانت الحيله تكون في خفيا حينئذ الاصل باعتبار الشخص ان لا تكون ظاهرة وان لا تكون مشهوره يعني واضحه وانما تكون في خفية قد يشهرها هو بنفسه وقد يفهمها المخاطب هينئذ جاء التقسيم إلى ظاهرة وباطنه أو خفية وظاهرة اذا هذا تنويع للحيله والظاهرة من ظهر الشيء ظهر الشيء اصله أن يحصل شيء على ظهر الارض فلا يخفى وبطن بطن اذا حصل في بطنان الارض فيخفى اذا باطن الأرض وظاهرها ما كان خفيا فهو الباطن تحت الأرض وما كان فوق الأرض فهو فهو الظاهر والحيل قد تحاك تحت الأرض قد تحاك فوق فوق الارض فيخفى ثم صار مستعمل في كل بارز مبصر بالبصر والبصيره ولهذا جاء ما ظهر منها وما بطن متقابلان فهو متقابلان وجاء كذلك نعمه ظاهره وباطنه نعم قد تكون ظاهره وقد تكون باطنه يعني بالظاهره بالظاهره ما نقف عليها وبالباطنه ما لا نعرفها والخفية من خفي الشيء خفيه الستران من خفي الشيء خفيه الستر ويقابل به الابداء وال يعني الظاهره والباطنه متقابلان والخفاء يقابله ماذا الابداء هذا الاصل فيه هذا الاصل ويقابل به الابداء وال اعلان ان تدوا الصدقات فنعمها وان تخفوها ان تدوا وان تخفوها الا وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم بما اخفيتم وما اعلنتم اذا من اعمال وخصال أهل الجاهليه من الاميين والكتابيين على جهة سواء اعمالهم الحيل في القضاء على الشرع والحق الذي بعث الله به رسله للتخلص منه ومن العمل به وقد لا يقدرون على المصارحة بكل ذلك فصاروا يلجؤون إلى الحيل الظاهره حيل ظاهره يعني ناصروا في أهل الجاهليه محاربه الحق ثم قد لا يستطيعون أن يصرحوا بذلك وانما يلجؤون إلى الى الحيل ومن الحيل الظاهره كالقتل والإخراج من الديار والاذاء بكل قول وعمل والالصاق التهم والاكاذيب والافتراء عليهم وغير ذلك وتاره يلجؤون إلى الحيل الباطنه من التدبير والكيد والمكر لهم في الخفاء ومخادعاتهم باظهار اتباعهم كذبا ونفاقا وكل سياتي مفصلا في مسائل يذكرها المصنف رحمه الله تعالى وسدلل المصنف على هذه المساله بايتين الأولى قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكرهم ومكر الله قال ابن كثير قال تعالى مخبرا عن ملئ من بني اسرائيل هذه ايه جاءت في فيما يتعلق بشان عيسى عليه السلام مخبرا <تصفيق> عن ملئ من بني إسرائيل فيما هم به من الفتك بعيسى عليه السلام وارادته بالسو والصلي حين تمالوا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان وكان كافرا أن هنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك وينسد الرعايه ويفرق بين الابن وابنه إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب وانه ولد زانية حتى استثار غضب الملك فبعث بطلبه من ياخذه ويصلبه وينكيل به فلما احاط بمنزله منزل عيسى عليه السلام وظنوا انهم قد ظفروا به نجاه الله تعالى من بينهم رفعه من روزنة ذلك البيت إلى السماء وألقى الله شبهه على رجل مما كان عنده في المنزل فلما دخل اولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى السلام وسلامه فلما دخل اولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى فاخذوه واهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك وكان هذا من مكر الله به يعني مكر الله تعالى بهم هم ارادوا قتل عيسى عليه السلام فالفق الله تعالى الشبه لعيسى على واحد منهم حين اذ نفذوا المخطط عليه فإنه نجا نبيا مجلا وعلا ورفعه من بين اظهرهم وتركهم في ضلالهم يعموه يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم واسكن الله في قلوبهم قسوها وعنادا للحق ملازما لهم واورثهم ذله لا تفارقهم إلى يوم التناد ولهذا قال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين انتهى كلامه رحمه الله تعالى وهذا المكر الذي وقع من بني اسرائيل بعيسى عليه السلام إنما هو لرد ما جاء به عليه السلام ارادوا يقار الشريعه فلهذه هموا بقتله الايه الثانية التي دل بها المصنف رحم الله تعالى قوله, قوله تعالى وقال طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكثروا آخره لعلهم يرجعون قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه مكيده كالمكيده السابقه هذه مكيده ارادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس امر دينهم وهو أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح اراد أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر يعني شان المنافقين شان المنافق. ثم يرجعون ويرتدون على اعقابهم فاذا سئلوا وهم أهل كتاب قالوا نحن رجعنا لان هذا الدين عيب ونقص عين يريد يلبسون على على الناس هذه حيله ولذلك قالوا يصلون أول النهار وبعد ذلك في آخر النهار يعودون الى ما هم عليه ويصلوا مع المسلمين صلاه الصبح فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس إنما ردهم الى دينهم اضطياعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين يعني ما تركوها كذا لا بد من من عيب ونقص وهم اهل كتاب ولهذا قالوا لعلهم يرجعون وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد في قول تعالى اخبارا عن اليهودي بهذه الآية يعني يهود صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وكفروا آخر النهار مكرا منهم ليروا الناس أن قد بدت لهم الضلالة منه بعد أن كانوا اتبعوه بعد أن كانوا تابعه هم لم يت لم يسلموا اصلا ولذلك لا يعتبر اسلامهم صحيح انما هم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طائفه من أهل الكتاب إذا لقيتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اول النهار فامنوا وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم اعلم منا انتا كلام كثيره الله تعالى وهو واضح وهنا تواصل طائفة من أهل الكتاب باظهار الاقرار بالحق امام الناس اول النهار ثم كفرهم به آخر النهار ليتوصلوا بهذه المكيده الخبيثه والحيلة إلى دفع الحق ورده فارادوا بهذه الحيله الخفية أن يلبسوا على الناس الضعفاء منهم حتى يقولوا ما رجعها اولئك عنه إلا لنقص راوه فيه فيرجع كما رجعه اولئك وهذا واضح مبين وهي حيله خبيه لانها أمر باطن تواطؤ عليه ومن الأدلة على وجود الحيل الظاهره والباطنه ما اخبر به رب جل وعلا عن قوم نوح يعني هذه ليست خاصه بي زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل ما من رسول الا وقومهم قد حاكوا بهم الحية الظاهره كانت أو خفيه قوم نوح حيث قال لنوح ومكروا قال الله تعالى عنه ومكروا مكرا كبارا يعني عظيما كبارنا اي عظيما والمعلى مكروا مكرا كبارا أي باتباعهم في تسويلهم لهم انهم على الحق والهدى كما يقولون لهم يوم القيامه بل مكر الليل والنهار يتامروننا أن نكفر بالله ونجعل له اندادا ومن ذلك صنيع المنافقين في أول الإسلام اولئك كانوا من اهل الكتاب كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر كما قال الله تعالى عنهم فاضحا لهم واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو الى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم وذلك كثير من القران قال هدى النبي صلى الله عليه وسلم هدي اهل الجاهليه بهذه الخصله قبيحه قد بين الله جل وعلا في كتابه عاقبه من فعل ذلك وقال سبحانه ومكروا ومكر الله ومكر الله عز وجل بهم هذا عقوبه لهم وقال تعالى فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وقال صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به كما حرم الحيل التي توصل بها إلى ارتكاب المحرم سواء كان محرما ظاهرا او خفيا فكل حيله للتوصل الى محرم فهي محرمه ولذلك القاعده العام وسائلها لها احكام المقاص قال صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا مرتكبة اليهود فتستحلوا محارم الله باذن الحيل قال صلى الله عليه وسلم لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له فالاسلام منع كل ما يتخذ وسيله لدفع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان في اصل الدين من الإسلام والإيمان أو كان فيما حرمه ولو كان المسلما فالحيل محرمه مطلقا قال رحمه الله تعالى والخمسون الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الايه السابقه قالوا اقر بالحق ولفلان به اعترف به واثبتهم اقرار بالحق يعني اعتراف به واثباتهم وهذه المساله متعلقه بالمساله السابقه بل هي صوره من صور الحيا قضيا لدفع ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام انباء بذكر الخاص بعد بعد العام اشاره إلى أن أهم وسائلهم لدفع الحق هو هذه الصوره الاقرار بالحق يعني الإسلام يظهرون الإسلام ليتوصلوا به إلى دفعه كشأن المنافقين ولذلك اعظم طائفه منيت بها الامه المحمدية هم المنافقون شر من اليهود والنصارى لان شرهما اعظم من غيرهما اشاره لان هذه وسيلة أهم وسائلهم لدفع الحق وهو هذه الصوره وهذه الصوره والوسيله هي وسيله اهل النفاق وهي اظهار الايمان انهم امنوا بالله ليس لهم قناعه به ولا رغبة فيه ليس حبا فيه وانما ليتوصلوا به إلى الاضرار به ودفع الى ابطاله اذ بعد دخولهم فيه يرجعون عنه ويتركونه قصدا منهم لتشكيك الناس فيه وصدهم عنه هذا ثما وواضح كالايات السابقة وقالت طائفة من أهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكثروا اخره لعلهم يرجعون حينئذ هذه مفسره بما سبق اما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى فهم لم يؤمنوا بما أنزل الله ما امنوا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم حقيقه ولا يعدون انهم مؤمنون وإنما تلبيسا باظهار الإسلام والايمان اول النهار وكانه كانهم قد خالط مشاشه قلوبهم واقتنعوا به ورغبوا فيه ثم ينتقسون على عقابهم ويكفرون آخر النهار كي يقول الناس هؤلاء اهل كتاب لم يخرج منه إلا عن معرفة وعلم بحقيقته بعد أن دخلوا فيه يصدون عنه بهذه المكيده ولهذا قالوا كما مر لعلهم يرجعون فالغايه والمقصد من الدخول فيه الصد عنه والتشكيك فيه والمنافقون هذا حالهم بكل زمان ومكان يعني في عهد النبوه صلى الله عليه وسلم بعدها الى زماننا هذا قد نزل القران بفضحهم وبيان خططهم كما قال تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين كاذبون يعني في دعواهم الشهاده الله عز وجل يعلم انه لرسوله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله يعني وقايه ارادوا ان يجعلوا الايمان وقايه من قتلهم فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ولا يأتوا بذلك كثيرا ويكفي ذبا يعني ما هم عليه من شر وبلاء وفتنه انهم أعظم الكفار منافقون اعظم الكفار في الدنيا ضررا بالمسلمين وأعظم الكفار في الاخره عذابا يوم القيامه قال تعالى ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا والخمسون التعصب للمذهب أي الباطني مراد العصبية هنا تعصب له ب باطن يعني هم اهل اهل فما عندهم من مذهب ودين فهو باطل ولذلك اطلقه المصنف ولم ولم يقيدهم ولم يقال ذلك فيما كان بشان المسلمين قال تعصب له وتعصب معه نصره وعصب شيء شده خذ من من الشد ومن العصابه ما يشد به على الرأس من منديل ونحوه والعصبيه تحمس للرأي والمدافعة عنه حمس هذا نقول هذا تبر من من التعصب تعصب للمذهب الباطل كقوله فيها آية السابقه ولا تؤمن إلا لمن تبع ديننا ولا تؤمنوا الا لمن تبع هذه المساله جمع الالوسي رحمه الله تعالى بينها وبين المسائل السابقه اقرار بالحق للدفع لانها بمعنى واحد شيخ الاسلام هنا في هذه المسائل قد يفصل بعض مسائل بعض عن بعض وهي متحدة والظاهر ان التعصب للمذهب من أسباب دفع الحق يعني هي سبب أو جمع بينهما فيكون قد جمع بين السبب والمسبب فهم يقرون بالحق لدفعه لماذا تعصبا لدينه فتعصبوا اولا لدينه ثم بنى عليه دفع ما جاءت به الرسلون فان هذه نكون جمع بين السبب والمسبب هذه المسألة تعتبر كسبب للمساله السابقه والظاهر أن التعصب للمذهب من أسباب دفع الحق فهو يدفع الحق الذي لا يعرفه لكونه مخالفا لمذهبه كقوله في الايه ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قال الشوكاني رحمه الله تعالى في الفتح هذا من كلام اليهود بعضهم لبعض اي قال ذلك الرؤساء للسفلة لا تصدقوا تصديقا صحيحا إلا لمن تبع دينكم من أهل المله التي أنتم عليها وأما غيرهم ممن قد اسلموا فظهروا لهم ذلك خداعا وجه النهار واكفروا آخره ليفتتنوا وهذا فيه تعصب بمعنى انهم لا يظهرون ما هم عليه الا ل من كان على دينه وام المسلمون فيظهرون لهم لهم الاسلام السادسه وال50 اذا الايه السابق ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينك هي الايه التي ذكرها في 53 والخمسين وال والخمسين ومثله مثل هذه الايه نؤمن بما أنزل علينا قولهم نؤمن بما انزل علينا أي لا بما انزل على غيرنا أي على انبيائنا فقط مع أنهم لم يؤمنوا به بأنبيائهم ولهذا قال لا تعال لهم رادا عليه فلم تقتلوا انبياء الله هل ما انزل عليكم فيه الأمر بقتل انبياء الله إذا لم يؤمنوا لا بما انزل عليهم ولا بما انزل على غيرهم من الانبياء على غير انبيائه 56 والخمسون تسمية اتباع الإسلام شركا كما ذكره في قوله تعالى ما كان لبشر أن ياتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله تسمية اتباع الاسلام شرك يعني قذفوا الإسلام بأنه شرك ويلزم منه أن من اتبع الاسلام فهم فهم المشركون فهم وهذا يعتبر من الحيل مثل هذه تعتبر من من الحيل وهذه من حيل اهل الجاهليه التي يعملونها لدفع ما جاء به الرسل وهي تسميه الاسلام والتوحيد والإيمان اتباع الحق شركا والشرك معلوم انه مذموم ولذلك هم يدعون انهم على ملة إبراهيم ويعلمون ان إبراهيم قال عليه السلام وما كان من المشركين أو ما انا من المشركين حينئذ نقول هذا هذه التسمية لكونهم يعتقدون انهم على الحق وان من خالف دينهم فهو على الشركين واتباع الحق شركا ويلزم منه أن اتباعه مشركون وهذا من قلب الحقائق وذلك الانتكاس الفطر اذ الاسلام والشرك نقيضان نبي صلى الله عليه وسلم الانبياء انما بعثوا به بالتوحيد ينادي ان لا يكون شركا وما جاءوا به لا يمكن ان يقال بانه بانه شرك هذا من قلب الحقائق وما ذاك الا الانتكاس الفطر فالاسلام والشرك نقيضان وإنما ارادوا تنفير الناس بذلك عن قبول الحق دائما اهل الباطل يرمون اهل الحق بالالقاء الشنيعه من أجل ماذا من أجل التنفير عنه وهابيه رجعيون اصوليون الى اخره في كل زمان وفي كل مكان وسدل المصنف لذلك بقوله تعالى ما كان لبشر أن يكن ان ياتيه الله الكتابة والحكمه والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله الايتين هكذا في النص ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايا بالكفر بعد اذا انتم مسلمون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال ابو رافع قرضي حين اجتمعت الاحبار من اليهود والنصارى من اهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى الإسلام فصار النجران يجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الإسلام فقال ابو رافع النصراني اتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم يعني دعوتك للاسلام وهذه الدعوه وهذا المذهب الذي يرونه جديده هل هو مبني على دعوه الناس لعبادتك أنت كما عبدت النصارى عيسى بن مريم فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس او ذاك تريد منا يا محمد والاه تدعون يعني الى نفسك أو كما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله معاذ الله ان, أن نعبد غير الله أو أن نامر بعبادة غير الله ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني وانما بعثه بالتوحيد لافراد الله جل وعلا بالعباده او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله الايتين ما كان لبشر أو النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤتيه الله الكتاب والحكم نبي وغيره ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله يعني لا يدعون الناس إلى عبادتي انفسهم يعني توجهون اليهم بالعباده فقوله تعالى ما كان لبشر أن يوتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي دون الله أي ما ينبغي لبشر ما كان أي ما ينبغي والله معنى ان ينبغي هذه اعلى كلمة في المنع اشد من التحريم حرام اشد منه ينبغي هذا في في لغه العرب وكذلك جاء في في الشرع واما باستعمال الفقهاء اهل العلم فهي دون ذلك بمعنى انهم يستعملون ما ينبغي أو ينبغي في المكروه واله والمستحب ما كان لبشر اي ما ينبغي لبشر اتى الله الكتاب والحكم والحكمه والحكمه أن ان يقول للناس أعبدون من دون الله أي مع الله فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل فلئن لا يصبح لاحد من الناس غيرهم بطريق اولى ولا نعم مكانا لبشر إذا اتاه الله عز وجل النبوه والرساله أن يدعو إلى عباده نفسه فكيف بغيرهم ممن هو دون النبي والرسول هذا بطريق اولى ولا حق ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لا ينبغي لا ينبغي هذا للمؤمنين يعني هذا القول لا ينبغي هذا للمؤمنين ان يامر الناس بعبادته هذا محال باطل ان يكون من رسول أو, او نبي وقوله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أي ولكن يقول الرسول للناس كونوا ربانيين اي حكماء علماء حلما اما ان يكونوا معبودين حقا لا وحاشا. كما قال ابن عباس وقال الحسن فقها ربانيين يعني فقها وبصر بي حكماء علماء حلماء وقال أيضا يعني اهل عبادة واهل تقوى وقال الضحاك في قول تعالى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون بما كنتم تعلمون بما كنتم تعلمون يعني تفهمون تعلمون تعدي تعلمون انتم قراءتان حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها وهذا هو الاصل هذه هي كما هو شان السلف انهم اذا تعلموا عشر ايات من القرآن لم يتجاوزوها الا بمعرفه معانيها والتفقه فيها وليس حفظ القران مقصودا لذاته وان كان هو خير في نفس ان كان هو خيرا في في تعلمون اي تفهمون معنا تفهمون معنا وقرئ تعلمون هكذا قرئ المكذب بالتشديد من التعليم يعني تعلمون الغير وبما كنتم تدرسون بما كنتم تدرسون قراءه تحفظونه تحفظون الفاظه وبما كنتم تدرسون تحفظون الفاظه ثم قال تعالى ولا يامركم أن تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا أي ولا يأمركم بعباده أحد غير الله تعالى لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ايامركم بالكفر هذا هو حقيقه الكفر عباده غير الله تعالى هي عين الكفر وهي عين الشرك وما بعث الرسل الا من اجل ابطال الشرك والكفر فكيف يدعون الناس الى عباده غير الله هذا باطل ومن دعا الى عباده غير الله فقد دعا الى الكفر والانبياء انما يامرون بالايمان وهو عباده الله وحده لا شريك له ولا شك لا شك فيه كما قال تعالى لقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمناسبه الايه للمسألة هو أن الله تعالى رد على اليهود والنصارى حينما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والدعوه أنه دعاهم إلى عباده نفسه فبين الله عز وجل أن هذا كفر ولا يمكن أن يدعو نبي أو رسول إلى الكفر بالله تعالى اذا دعو هؤلاء يعتبر من الحيل التي ارادوا أن يصد بها عن عن الحق ومثل هذا أنهم سموا الدين الحق ضلالا كما قال تعالى مبينا شان قوم نوح مع نوح عليه السلام قولهم اننا لنراك في ضلال مبين اننا لنراك يعني يا نوح في ضلال مبين وقول قريش إن هؤلاء الى ضالون اي لكونهم على غير دينهم وقولهم اننا لنراك في سفهه قولهم ما هذا الا سحر مفترى اذا كل هذه الالقاب قديمه وليست بجديده ولا تشكك المرء ب كون الحقيقه السنيه بغير اسمه والصق به من الالقاب التي هي مذمومه من اجل التنفير عنه فاهل الجاهليه من حيلهم في الصد عن الدين الحق انهم يسمون ويصفون الحق بما هو بريء منهم وما ذاك الا للتنفير عنه وعن اتباعه يقول الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى في شرحه وما اشبه الليله بالبارحه يعني كل ما مضى وحكاه الله عز وجل عن قوم نوح ما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما اشبه الليلة بالبارحة فهناك من يسمون اخلاص العباده لله كفرا من الصوفيه ومن على شاكلتهم وخروجا من الدين ويسمونه شرك نفي التوحيد ويقولون عبادة القبور هي التوحيد وهي الاسلام لأنها توسل بالصالحين ومحبه لهم وعندهم أن الذي لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستغيث به يكون مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم ويكون جافيا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مثل قول نصارى نجران في اتباع الرسول أنه عباده للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا امتداد لمذهب اهل الجاهليه كل سمى الحق باطلا والباطل حقا ولذلك يعبر عن السلفيين بانهم خوارج الان لماذا لانهم يكفرون من يستغيث بغير الله عز وجل هذه تسميه باطله ولا شك كل سمى الحق باطلا والباطل حقا والعياد بالله والجهميه والمعتزلة سموا إثبات الصفات لله عز وجل شركا إذا اثبت الصفات لله عز وجل على حسب أو على وفق ما يليق بالرب جل وعلا قالوا هذا شرك لماذا لانها بزعمهم تقتضي تعدد المسمى والموصوف انتهى كلامه حفظه الله تعالى ولا يسابق فيها الرد على هؤلاء السابعة والخمسون تعريف الكلمي عن مواضعه مر معنا اول المسائل معنا تحريم هذه اشبه ما يكون ب بمعاده تحريف الكلمي جمع كلمة عن موضعه أي تغييره حروفه أو صرفه عن معناه التحريف قد يكون باللفظ قد يكون بالمعنى فاهل الكتاب والجاهليون من صفاتهم انهم يحرفون الكلمه عن موضعه اما بتغيير الفاظه وإما بتغيير معانيه وتفسيره بغير تفسيره فكل من حرف كلام الله فانه على مذهب أهل الجاهليه كل من حرف ولو انتسب إلى الإسلام الاسلام كالاشاعره الجهميه والمعتزله كان جميع كفار ومثلهم من المعتزله وكل أهل الباطل والمخالفين للإسلام من الفرق الضاله المنتسبه إلى الإسلام تحرف النصوص يعني النصوص الوحيين لتوافق مقاصدها ومذاهبها هذا من ميراث أهل الجاهليه ده من كلام فوزان اعوذ بالله تعالى بما أنزل الله سبحانه بالفاظه ومعانيه والعمل بمقتضاه من غير تغيير ولا تحريف وهذا هو الواجب على المسلم سواء وافق هواه ام خالفه الحين لنكون دائرا مع الحق ولا يقف مع رغباته وهواه وما يشتهيه وانما يدور مع الحق وجودا وعدمن أمر دليل هذه المساله في المساله السادس 26 تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وهي عينه ال والخمسون لي الالسنه بالكتاب لي الالسنه بي بالكتاب يقال لو رأسه وبراسه أماله لو راسه وبراسه يعني تعدى بنفسه وبالباء اماله قال تعالى لو رؤوسهم امالوها ولوى لسانه بكذا كناية عن الكذب لو لسانه لسانه بكذا يعني بقول كذا كنايه عن الكذب وتخرص الحديث قال تعالى يلمون السنتهم بالكتاب قال سبحانه لين بالسنتهم وهذا نوع من انواع التحريف هذا من ذكر الخاص بعده بعد العام وهذا نوع من انواع التحريف فهي صوره من صور المساله السابقه واللي الإمالة فكانوا يميلون الكتابه عن المنزل إلى المحرف فاذا قرأ القارئ منهم التورات وبلغ كلمة الحق فيها أمال لسانه عنها ونطق بكلمة أخرى غير الحق بكلمه اخرى غير الحق فاللي خاص باللسان هكذا قال بعضه والتحريف يشمله ويكون كذلك بالكتاب والليك التحريف يكون باللفظ ويكون بالمعنى فاللغوي ما يكون بتغيير الفاظه كالحركه الاعرابيه أو تبديل حرف بحرف ونحو ذلك واللي المعنوي يكون بتاويله على غير تاويله قال تعالى وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذبه وهم يعلمون قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره من اليهود يلوون اي يحرفون جعله مرادفاً له اي يحرفون ويعدلون به عن القصد واصل الياء المين يقول لوى برأسه إذا أماله عن ابن عباس في الايه رضي الله تعالى عنهما قال هم اليهود كانوا يزيدون في الكتاب ما لم ينزل الله وعم مجاهد قال يحرفونه اذا هو بمعنى والقصة في رجم الزاني شهيره ومرت معنا وكذلك تغيير صبته النبي صلى الله عليه وسلم لما سالته لما سالته قريش عنه هذا منه كذلك ومر معنا وقد توعد الله تعالى من فعل ذلك فقال ويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله تسعة والخمسون تلقيم أهل الهدى بالصباط أو بالصابعة كما في بعض النسخ والحشوية أو الحشوية نسخه الالوسي الصابعة بدل الصبات والصبات جمع صابئ فقضات جمع قاضي ورومات جمع جمع رامي اذا الصبات والحشوية او الحشوية حشوية بفتح الشين وسكونها بناء على خلاف في اشتقاقها فقيلا اخوض من الحشا بفتح الشين حشا حين لازم تكون حشوية بالفتحه وقيل ما مشتقة من الحش و حين تكون ب بالاسكان من خصائص اهل الجاهليه السخرية باهل الإيمان والاستهزاء بهم واحتقارهم وعيبهم وتنقصهم ولمزهم وتلقيبهم بالالقاب الشنيعه المنفره للناس عنهم اذا التلقيب هذا يعتبر من الشيء القبيح وان كان اللقب في اصل قد قالوا مزحا وقد قالوا ذم لكن المراد هنا على وده الذم لقبه بكذا جعله لقبا له واللقب علم يطلق على الشخص للتعريف او التشريف او التحقير والتحقير هو المراد هنا وذكر المصنف مثالين صابعة أو صبات والحشوية الأول صامي لقب قديم والثاني من الالفاظ المستحدثه التي رمى بها أهل البده أهل السنه بانهم حشوية والصابي هو الخارج عن الدين وكانوا يسمون من اسلم صابعا يقول صبا كما في قصة إسلام عمر وابي ذر بل كانوا يسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كما ورد في عدة احاديث هي في البخاري ومسلم تنفيرا للناس عن اتباع سبيلهم واما الصابئه فهي امه قديمه على مذاهب مختلفة قد تكلم عليها أهل المقالات بما لا مزيد عليه قال قوم نوح عنه وقالوا مجنون والزجب إنا لنراك في ضلال مبين وقال قومه للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لنراك في سفهه وإنا لنظنك من الكاذبين وقيل عن الرسول رسولنا صلى الله عليه وسلم معلم مجنون وقالوا شاعر نتربص به ريب المنون غير ذلك من الألقاب التي لا يخلو منها الزمن ولا ولا مكان وأهل الباطل المبتدعة وغيرهم يرمون أهل السنة وأهل الحديث بالقالب البذيئه ومنها الحشوية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قال ابو عبد الله بن قتيبه في تاويل مختلف الحديث إن أصحاب البدع سموا أهل الحديث بالحشويه والنابته والمتجبره والجبرية وسموهم الغثاء كل هذه ال القاب مصطنعه وهم التصقوا بها وهذه كلها انباز لم يأتي بها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليس فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلقب من هذه الالقام البذيئه كما اتى في القدرية انهم مجوس هذه الأمة فام مرضوا فلا تعودوهم واما تو فلا تشهدوا جنائزهم هذا الحديث مقبول في الجملة وفي الرافضه وفي المرجعه وفي الخوارج اورد احاديث والذي يثبت في الخوارج ثم قال رحم الله تعالى هذه اسماء من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفهم ولقبهم بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك يعني القابهم أسماء مصنوعه يعني من جهة انفسهم انتهى الكلام قال ابن قيم رحمه الله تعالى في النونية ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قران حشويه يعنيون حشوا في الوجود وفضله في امه الإنسان ويظن جاهلهم بأنهم حشوا رب العباد بداخل الاكوان الى اخر كلامه فاعداء الحق وخصوم السنة يلقبون سلف الامه بالحشوية والخواص منهم يقصدون بهذا الاسم أن المسمى به حشم في الوجود يعني انت كانسان انت حشم في الوجود هذا باطل يقصدون بهذا الاسم أن المسمى به حشم في الوجود وفضلة في الناس لا يعبؤ بهم ولا يقاموا له مزح يعني على هامش الحياة كما يقال اذ لم يتبعوا اراءهم الفاسده وافكارهم الفاسده واما العوام منهم متكلمين فيظنون أن ان تسميه السلف بالحشويه لقولهم بالفوقيه اثبات للسواء وكون الإله في السماء بمعنى انهم اعتقدوا وحاشاهم يعني سلف أن الله تعالى حشو هذا الوجود وانه داخل القوم هذا باطل ويكفي في رد هذه الخصلة بما جاء به شرعنا وهو تحريم التنابز بالالقاب قال تعالى ولا تنابزوا بالالقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان بئس اسم الفسوق بعد بعد الايمان وهذا يدل على أن التنابز في اصله محرم إلا إذا كان حقا ولذلك أهل السنه والجماعه سموا تلك الفرقه بالجهميه ولن نقب بهذا بانه لقب مذموم وسم المعتزله والاشاعره والخوالج والعباديه وغير ذلك هذه كل القاب هي حق لأن من خالف السنه وخرج باصل أو أصول هو الذي فك حينئذ لابد من من سمته بوصف يختص به 60 افتراء الكذب على الله تعالى افتراء الكذب على الله تعالى وهذا من خصالهم والافتراء هو الاختلاق والافتفاق وذلك بنسبة باطلهم الى الله تعالى والقول عليه بغير علم افتراء الكذب على الله تعالى قال في المفردات الفريوم قطع الجلد للخرز والاصلاح هذا الفريوم والافراء للفساد افساد والافتراء فيهما وفي الافساد يعني الافتراء والإفراء للفساد وكذلك السعمله في القرآن في الكذب والشرك والظلم نحو ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما وقال انظر كيف يفترون على الله الكذب وفي الكذب نحو افتراء على الله قد ظلم ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب إلى آخر كلامه امثله هذه المساله كثيرة في في القران مثل ما قالوا لما كانوا يطوفون بالبيت عرات وجدنا عليها ابانا والله أمرنا بها هذا كذب لأن الله تعالى لا يامر بالفحشاء وهذا من الكذب على الله تعالى وقال تعالى ولا تقولوا لما تصفوا السانتكم بالكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وهذا عام ليس خاصا باهل الكتاب وريسى بالمشركين بل حتى المسلمون لا يحل لواحد منهم ان يقول هذا حلال إلا بنص دليل من التشريع ولا يقول هذا حرام الا بنص فإن افترى فإن قال حلال لا بدليل أو حرام لا بدليل فاين يد دخل في في الايه تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون بل افتروا بعظم من ذلك وهو عباده غير الله تعالى كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل عبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار وبزعمهم أنه جل وعلا اتخذ ولدا وهذا افتراء وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هذا كذب وبانهم لن يعذبوا إلا بقدر الايام التي عبدوا فيها العجل قال جل وعلا ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وكذلك قال لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقي وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه كذبوا افتروا على الله تعالى الكذب الام ترى الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيله انم كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبين وهذا كثير في في القران ومن ذلك الافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم بنسبه الاحاديث المكذوبه عليه بانه قد قالها ولم يقولها صلى الله عليه وسلم فهو داخل في الافتراء على الله تعالى ومن ذلك الافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وهو كذب. فهي داخله في معنى ما سبق ومن يحدث بهذا من غير تثبت حينئذ يكون أحد الكاذبين او الكاذبين كما قال صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه يكذب او يرى انه كذب فهو أحد الكاذبين وقد بين الله تعالى شناعة هذا الافتراء وتوعد فاعليه إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم وقال تعالى: من اظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب باياته انه لا يفلح الظالمون وقال جل وعلا إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون وحرم القول عليه بغير علم قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقول على الله ما لا تعلمون وفي الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا عليه فإنه من كذب علي فانه يليج في النار هذا كله يدل على أن مسلم يجب عليه ان يتحرى في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في بيان الحكم الشرعي بأن هذا حلال أو حرام نكمل بين اذن قال رحمه الله تعالى الحاديه 60 تكذيب به بالحق هذه 61 التكريب بالحق تكريب تفعيل من كذب كذبته إذا نسبته إلى الكذب كذبته انت اذا نسبته الكذب صادقا كان أو كاذبا كذبت زيدا يعني وصفت زيد ونسبته الى الكذب سواء كان صادقا أو كاذبا يعني لا يلزم من وصفه بالكذب أن يكون كذلك بنفس الامر قد تنسب إلى الكذب وهو صادق اذا نسبته إلى الكذب صادقا كان أو كاذبا وما جاء في القرآن ففي تكذيب الصادق يعني يجوز فيه الوجهان من حيث اللغة وأما في القرآن فلا كذبوا بآياتنا اذا لا يكون الا تكذيبا بالحق وما جاء في القران ففي تكذيب الصادق نحو قوله تعالى كذبوا باياتنا بل كذبوا بالحق كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدا نسبوه الى كذب ونسبوا الايات الى الكذب وهذا تكذيب الصادم فاهل الجهلية أميون وكتابيون من خصالهم التكذيب من خصالهم التكذيب بالحق فلم يؤمنوا به ولم يصدقوا به بل نسبوه إلى الى الكذب ويلزم من كذب بالحق أن يؤمن بنقيضه وهو الباطله كل من ترك الحق لا بد أنه يتلبس تلبس بالباطل كل من ترك سنة لا بد ان إلى للبدعه وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة وهو كذلك قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الا الضلال فمن كان مشركا انتفى عنه التوحيد ومن كان موحدا خالصا انتفى عنه الشرك به بحذافيره ومن كان سنيا خالصا تبت عنه البدعه بحذفينها وهكذا والحق يقال على اوجه يعني يحمل في الشرع استعمال الشرع على اوجه والذي يعنينا منه أمران هنا الأول يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكم الموجد يعني خالق عز وجل ولذلك من اسماءه الحق ذلك بأن الله هو الحق وانما يدعون من دونه هو الباطل يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكم ولهذا قيل في الله تعالى هو الحق قال تعالى ورد إلى الله مولاهم الحق وقيل بعيد ذلك فذلكم الله ربهم الحق وقال تعالى فما بعد الحق الا الضلال فان تصرفون وقال تعالى وان الله هو الحق المبين وقد كذب بالحق تعالى طائفة يعني بالله عز وجل فيدا قيل هنا التكذيب بالحق ومن اسماءه جل وعلا الحق إذا كذبوا بماذا بوجود الله عز هذا مر معنى أنه طائفة كذبوا بوجوده وهم الدهريه كما سبق بيانه وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الا الدهر وصرفت انواع من العباده لغيره تعالى فعبد معهم شركا قال تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل ومر معنى قولهم وهم يكفرون بالرحمن قول تعالى حكايه عنهم وهم يكفرون بالرحمن يعني كفروا باسم من اسماءه جل وعلا ومر معنى كذلك قوله تعالى بل ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون نسبه او نفي العلم عن الله عز وجل هذا النوع الأول من اطلاق لفظ الحق الثاني يقال الاول يقال للموجد بكسر الجيم يعني اسم فاعل والثاني يقال للموجدين يعني للمخلوق وصفا بحسب مقتضى الحكمه ولهذا يقال فعل الله تعالى كله حق وانا فعل الله ليس بي ان كان المراد الفعل فهو وصف له وان كان المراد به المفعول فالمفعولات منفصله وهي مخلوقه فعل الله تعالى كله حق نحو قولنا الموت حق هذا وصف تكذيب بالحق اذا تكذيب بالموت مثلا والبعث حق والنار حق والجنة حق ووعده حق قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا إلى قوله ما خلق الله ذلك الا بالحق وقال في القيامة ويسمئونك احق هو قل اي وربي انه لحق وقال وليقتموا ولينا الحق من ربك وقال وانه لالحق من ربك وقد كذبوا بوعده تعالى وهو حق كما قال تعالى عنهم والذي قال لوالديه اوف لكما أتعدانني أن اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك امين إن وعد الله حق هذه جمله فيقول ما هذا إلا اساطير الاولين هذا تكذيب وقال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وهذا تكذيب كذلك وقال هذه النار التي كنتم بها تكذبون فدل على أنهم لم يؤمنوا بها بالكذب بذلك وقال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك وقال سبحانه وقال الذين كفروا لا تأتين الساعه اذا كذبوا بالحق وهو الله عز وجل وكذبوا بالحق وهو فعل الله تعالى من ايجاد خلق الجنة والنار كذلك وعده إلى آخر ما ما مر وهذا دعب المخالفين للدين المبين كاليهود والنصارى يدعون ان ما هم عليه هو الحق وأن الله تعالى أمرهم بالتمسك به وأن الدين المبين ليس بحق وأن الله أمرهم بتكذيبه قلبوا الحقائق كل ذلك لاتباع اسلافهم وهكذا أرباب البدع يعتقدون بدعهم حقا وانما هم عليه هو السنه وان المخالف لهم هو الذي يكون على على الضلال وانما هم عليه وان عليه اهل الحق مفترى لا يصدقون به وكل يدعي او كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك الثانية 62 تاونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك كما قالها كما قال اتدر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض شكوى توجع من الم ونحوه وما يشكى منهم وشكى فلانا أخبر باساءته اليهم أي أن اهل الجاهليه من خصالهم في دفع الحق انهم كانوا إذا اقيمت عليهم الحجه على بطلان ما هم عليه لم يكن لهم حجه يقاومون بها فإنهم يفزعون ويلجؤون إلى القوة لمنع القائم بالحق وهي الشكوى إلى السلطان واء الحكام المصنف رحمه الله تعالى بقوله تعالى اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض والایه قوله تعالى وقال الملى من قوم فرعون اتذر موسى وقومه اذا الملى جماعه من قوم فرعون لما عجزوا واقيمت عليهم الحجه فزعوا الى فرعون او فزعوا الى فرعون فقالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويزرك والهتك قال فرعون لهم سنقتل ابنائهم ولنسحي نسائهم وإن فوقهم قاهرون يقول من كثير الله تعالى يخبر تعالى عما تمالى عليه فرعون وملؤه وملؤه وما ادمره لموسى عليه السلام قومه من الاذى والبغض وقال الملو من قوم فرعون اي لفرعون اتدرو موسى وقومه أي اتدعهم ليفسدوا في الأرض أي يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عباده ربهم دونك يا لله العجل يقولون كثير رحمه الله تعالى وصار هؤلاء يشفقون من افساد موسى وقومه الا ان فرعون وقومه هم المفسدون ولكن لا يشعرون ولهذا قالوا ويذرك وانهتك قال بعضهم الواو هنا حاليه ويدرك وانهتك الواو أي اي اتدره اتذره وقومه يفسدون في الارض وقد ترك عبادتك وقال آخرون هي عاطفه وليست حاليه أي يتدعهم يصنعون من الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى ترك الهتك وقرا بعضهم الهتك أي عبادتك وعلى القراءه الاولى قال بعضهم كان لفرعون اله يعبده قال الحسن البصري كان لفرعون اله يعبده في السر فاجابهم فرعون لما شكوا اليه هذا محل الشاهد شكوا اليه اجابهم فرعون فيما سالوه بقوله سنقتل ابنائهم ونستحي نسائهم وهذا أمر ثاني بهذا الصنيع فقد كان نكل بهم قبل ولاده موسى عليه السلام حذرا من وجوده فكان خلاف مرامه وضد ما قصده فرعون وهكذا عامل في صنيعه أيضا لما اراد اذلال بني إسرائيل وقهرهم فجاء الامر على خلاف ما اراد فعزهم الله عز وجل واذلهم ارغم انفه واغرقهم وجنودهم واللجوء إلى القوة وهو حجه الضعفاء المساكين كما قال فرعون لموسى عليه السلام لان اتخذت الهان غير لا اجعلنك من المسجونين إذن كانوا اذا كانوا لذا غلبوا بالحجه حينئذ فزع فزعوا إلى القوة القوه والسلطان وما ذاك الا لضعف حجتهم بل فسادها 63 رميهم إياهم بالفساد في الارض كما في الايه رمى الشيء وبه من يده رميا ورميتا القاه وقذفه ان قال رمى فلانا بأمر قبيح قذفه به ونسبه إلي رميهم إياهم يعني أهل الحق بالفساد فساد ضد الصلاح وهو التلف والعطم والخلل رميهم اياه بالفساد في الأرض كما في في الايه الايه السابقه ووجه الاستدلال منها واضح اذ ان موسى عليه السلام لما انتصر على سحره فرعون وظهر الحق للناس وامن به من آمن رموه بإرادة الفساد في الأرض وفي شرح المسائل السعيد والفساد في الارض فسر بامري احدهما الغلبة عليها وقتل ابنائه فرعون غلبة عليه وقتل ابناء فرعون واستحياء نسائهم كما فعلوا بمن اسرائيل ثانيهما الإفساد فيها بافساد خدم فرعون واتباعه عليه وذلك بدعاء الناس إلى مخالفته وترك عبادته فهم لم يكتفوا بالشكوى إلى السلطان أصحاب القوة والبطش والانتقام بل يصفون اهل الحق بالمسيدين في في الارض وسموا الاصلاح فساد وهذا من قلب الحقائق كما مر 64 رميهم إياهم بانتقاص دين الملك تنقص فلان عابهم واستنقص الشيء عده ناقصا او نسب اليه النقصان رميهم اياهم بانتقاص دين الملك كما قال تعالى ويدرك والهتك وكما قال تعالى اني اخاف اي يبدل دينكم اني اخاف اي أن يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد 65 رميهم اياهم بانتقاص الهه الملك كما في الآية سادسة 66 رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال تعالى اني اخاف اي أن يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد 67 رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم ويدرك وآلهه هذه مسائل كلها مستنبطه من الايه السابقه وهي بمعنى بمعنى واحد واستدل المصنف على رميهم بانتقاص الهه الملك لما دعا موسى الى عباده ربي قالوا اذا انت اله فرعون اذا هذا انتقاص لازم له او ان فرعون يعبد مع الله عز وجل او غير الله عز وجل وهذا انتقاص لهم لالهتي وسدل المصنف على رميه من انتقاص الهه الملك ودين الملك بالآيه السابقة ويذكرك وآلهتك ومر قول بكثير فيها رحم الله تعالى وجه للاستدلال أن موسى صلى الله عليه وسلم لما ترك عبادته ما كان يعبده فرعون اتهموه بانه ما أراد بذلك إلا تنقص معبوداتهم فالترك عندهم من قبل موسى فسروه بالاستخفاف بها وتنقصها واستدل بالآية نفسها على مسألة رامي بتنقص دين الملك فدينهم هو عبادة فرعون فترك موسى لهذه العبادة لم يفهم منه إلا نقص فرعون علوا وكذلك واستدل أيضا على هذه المسألة بقوله تعالى حكاية عن فرعون انه قال اني اخاف ان يبدل دينكم أو ان يظهر في الأرض المساء يعني موسى يخاف من موسى يخشى فرعون أن يضل موسى الناس ويغير رسومهم وعاداتهم وهذا كما يقال في المثل صار فرعون مذكرا يعني واعضا يشفق على الناس من موسى عليه السلام هو الطاهيه فعدوا ترك موسى دين فرعون وقومه وإفراد الله تعالى بالعباده وحده دون ما سواه عدوه تبديلا للدين الذي يدين به الملك وقومه قال الالوسي رحمه الله تعالى اعتقد ما هم عليه من الضلال هو الدين الحق ومن أراد تحويلهم عن انتقادهم الكاسد وصرفهم عنهم عليه من الغي فقد اراد إخراجهم من الدين وافسادا في الارض وهكذا ديدن اعداء الله في كل عصر واستدل على انتقاص الملك بقوله ويدرك والهتك وجلل استدلال أن ترك موسى دين فرعون انتقاص لهم وهذا موجود إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعني توجيه التهم الى الحق إلى عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن قريشا حين غلبه النبي صلى الله عليه وسلم بالحجه فزعوا بالشكوى إلى عمه ابي طالب واتهموه بسبب الالهتهم وتنقصها كما جاء ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مرض ابو طالب فاتته قريش واتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده وعند راسه مقعد رجل فقام ابو جهل فقعد فيه فقالوا ان ابن اخيك يقع في الهتنا يعني تنقص الهتنا قال ابو طالب ما شأن ما شان قومك يشكونك إلى آخر الحديث وفي حديث عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه ما قال حضرتهم يعني قريشا وقد اجتمع اشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل صبرنا عليه يعني اذا كنا انفسهم فيه انهم قد صبروا على النبي صلى الله عليه وسلم صبرا الذي لا نظير له ما راينا مثل صبرنا عليه من هذا الرجل من هذا الرجل قط سفها احلامنا وشتم اباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسبه الهتنا إلى آخرهم وعند الهجرة الأولى الى فزعت قريش بالشكوى إلى النجاشي ملك حبش انا ذاك وحاول تحريضه عليهم وزعموا انهم يقولون في عيسى قولا عظيما إلى آخر ما ورد وهذا كله من الافتراء والكذب والالصاق التهم وهو صنيع المفلسين عند مقارعتهم بالحجه والتطاول بالقول داره وبالفعل أخرى على أهل الحق وجاء الاسلام بالعدل والاحسان حتى في مقارعه أهل الباطله بالحجه قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي احسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا امننا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والالهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون قال تعالى ولا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن قوم أي بغض قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقى العدل واجب حتى مع مع الكافر فامرنا تعالى بالعدل مع من نحب ومع من نكره ومن ذلك العدل مع الخصوم وليس من العدل الاستعلاء والاستعداء على الخصم بالحكام أو الكذب عليهم واتهامهم مما هم براء وقال شعيب لقومه حين اتهموه بما هو منه بريء ان أريد الا الاصلاح ما استطعتم وبينا تعالى أن الذين يفسدون في الأرض حقيقة هم من يدعون الى الكفر والفسوق كما قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وزيد في بعض النسخ هنا مساله وهي عند الالوسي بشرحه وهي رميهم اياهم بطلب العلو في الأرض كقوله وتكون لكم الكبرياء في الأرض وهذا قوله فرعون لموسى انه قال جئتنا مثل فتنة عما وجدنا عليه ابائنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض أي الملك كما روى عن مجاهد عن الزجاج انه سمى الملك كبرياء لانه أكبر ما يطلب من امر الدنيا وقال مجاهد في الايه العظمه والملك والسلطان وقال الضحاك الطاعه وكذلك قوم نوح قالوا له ما هذا الا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم قال ابن جرير يريد أن يصير له الفضل ان يصير له الفضل عليكم فيكون متبوعا وانتم له تبع فكل من دعا الى الحق رماه من كان على الباطل أو المسلك الجاهلي أن قصده من الدعوه طلب الرئاسه والجاه من غير أن ينظر إلى ما دعا اليه وما قام عليه من البراهين والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين